ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا إيهما سفقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق المرازل جهة وفثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون رئي الأرخان إن الله كان عليكم وقيبا يا إيهما من آمن فقوا الله وقلوا طولا سديدا بسم شلام الله وَمَيَانَكُمْ الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام سلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم من وشر منوره وسواتها وكل مخرج جنبه ومسلمي ياسين دلاله وكل دلاله في النار ومن هنا هتفرد الى البحج في المنظور الذي المحسو إليه آنفا أنا وهو الحج فالإنسان إذا كان في حالة الاستطاع بالحج فهو من ألسان الإسلام الخمسة التي لابد من المسلم أن نكون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من صباح عليه الحديث من عمر وقد مر الله عنه في اي كتاب من جميع العيد كتاب الحج وكتاب الصلاة وعيد ذلك وهو قول عن السلام والسلام على خمس وهاجت إلا إلا الله وعن محمد رسول الله وعقاب الصلاة وإيطاء الذكاء وسلم رمضان الحج البيت و الله عز وجل يكون كبتعلمين ومالله على الناس حج البيت من السطاع ليس ديلا وانه كفرة فإن الله غنيه من العالمين فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى هذا الحج خاشة أن يفجأه المنز فمن أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخير الإمام أحمد غيره قال من أراد الحج فليتعجل فقد يمر بالمريض وتضل الضالة يعني يجرى الإنسان أن يهتدل وأن يطلل فرصة شبابه وقوته وظناه وتمكنه من كل أسواب التي وفرت له فصار بذلك ممن وجد عليه خجل والسطاع له سبيلا وإلا فاليسان يكون بيوم سبيل وإن عزيز يسرح مريضا فيعثني ويقول الله أنا مع القطير حذر غيرت في حالة في صحتك من ذلك جاء في الحديث ثلين خمسا قبل صفد خمس وذكر فيها شبابك قبل وردك وصحتك قبل صفدك عجب عن نفس أن يتوكل عن حقيقة التي يشاهدها الناس كان السليم يمرض كانت الوكيلة في الخزي الى بيت النار والحرام وهو الامات المبعيدة انها هي الداهبة الوكيل قال عليه السلام وتدل الداهبة فاليمرض المريض وتدل الداهبة وخاصة الابل فهي من طبيقاتها الضمال والمرض فيدي ذلك قد يسلم مالك للعيل قد اعده ليحج عليه واذا بي صالح يا نادى العيل قد ضل او طلع هذا لا يحسن وقد حسن بعدين بعد توافي كل شخص وبعد توافي نفسه من الحج لكي يقرر قرار في ذلك الشهر يني يني ولكور ينس من النوم أن ينبذع إلى القيام بما وجد عليه قبل أن يحجأ الموضوع. ونحن الآن في منصر الحج فمن كان لكم لم يحج حج الإسلام بعد ووجد في نفسه الاستطاعة في نعمها الواجئة الاستطاعة في بدنك في صحتك الاستطاعة في نامك الاستطاعة في كل شيء مهيط به فقد مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمع للجولة أن يحج سيقول هذا أحج السناء الآفية ونقول هذا الموظف يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأثر عن المبادرة بالحج إلى بيت النار الحرام لحجه أن والله الرئيس لا سمح لي وهو عدم كثير من الصرق تسمكر بعض الناس للإثيان بما هو أقل وجوبا من الحج إلى ذلك الحرام ويرجحنا في ذلك فتعاطي كل الأسرار الممكنين من ذلك هذا الموظف طبعا غيره من مبادرة إلى الحج أولى وأولى وأريد نذكر جالي الناس لبعض الأمور التي لم يجري عادس المسلمين أو الكاتبين أو المؤلفين في تفكيرها. المثال مثلاً أن نذكر من أشدنا إلى حد لأن على المسلم أن يحج من مال حلال هذا أمر أمر وأن يتحلل من الحقوق التي للناس عليهم وأن يكون لأذائها إليهم أيضا هذا عمر وعلي لكن هم الأشياء لا تخلوا رسالة في نماسك الحج إلا وفيها تنبيه برسال الأمور وهذا أمر جيد ولكن هناك أمور أخرى بحاجة أن بها الحج ومع ذلك تقلب من المجرد ممن يذكر بها فمذلك أن الحج سباكة الأنواع تمثل وقرام وإفراد فيجب أن نعلم بأن الحج المفرد هذا لا يجب أن يتخصده المسلم في حجه بل يجب عليه أن يفرق نواره عنه وانت لأنه ثبت عن المريض صلى الله عليه وسلم في خدة حجة حدث الوباع والتي منع فيها رسالة أيضا نكتورة قال وقد خطبهم بعد أن سعر من اشتغر المرأ فقوقت على المرأة وقال فيه كثيرا وقال في جنة ما قال بطنت العمرة في الحج الى ايضا ثيانة وشبك في المسابيع هكذا بطنت العمرة في الحج الى ايضا ثيانة هذا النص يعني ان المسلم لا يجوز ان يحج حجسا بغير عموا العمر. لان العمرة دخلت في الحج الى ايضا يعني ربنا عز وجل جعل العمره في الحج من الحج، وهذا النص يشير لأن العمره في الحج قبل بداية يعني يشير بأن العمره ركناه في الحج، ولولا أنني لا أعلم أن أحدا ذهب إذا هذا ولهذا لا أمني لا لا أعلم أن أحدا فنست يظهر على جدار هذه الجبل وكذب بها لكن لا أحد سبب لهذا السطح فنقول بأن الأورا واجبة هذا الجبل أخلى في وجود الأورا في الحج لأنها صارت جزءا من هذه الجبل فقد يكون هذا الجبل ركن من أركان العبد، وقد يكون صردا غير ركن هذا السمن، فرجل قال أن عمرة الحج صردا من صلب الحج، لكن لا نستطيع نقول بأن العمرة في الحج ركن من أركان الحج، لماذا؟ هو فترة العمرة في الحج بطل حجه، لا نستطيع نقول هذا، ومن على ما علم أحد شرطنا إذاً. وعن. لكن سبقاً وكثيراً تديني كبار العلماء وكبيرة وكبيرة من الطعام وغيرهم من الطالب بوجود العمرة في الحج في ينبغي على كل من أراد الحج في أرسنة أو في السنين الآتية أن يعتبر بين عيد الحج في أشع الحج لتكون حجته كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمر في عمرة في الحج إلى أنوسيان، ولا فرق، ولا فرق بين أن يكون هذا الحاج يحج لنفسه أو يحج عن غيره. فقد سمعنا مرارا في كل سنة تقريبا أن بعض الوشائخ الذين أرادوا أن يحجوا حج بدل، يحجون حج إفراد. وجعلوا نظاما بحيث قام في أذهان بعض الناس ممن لا عندهم وممن لا من لا عندهم ذهن ومن لا يتمكن من الاستجابة من الذين يلقون لهم هذه المسائل صار عندهم إذن أن حجس الإنسان عن نفسه شيء وحجته عن غير شيء آخر فهو يفجع نسيحه نصف أما عند غير حجة عدد وحجة حجة مفرد هذا التفصيل هذا التفصيل لا أصل على في الشريعة أنا لنا لا شك اختلتوا في, في هذه الأمياء السوافة من الناس أيها أفضل أم سنفية يذهبون إلى الارتران أفضل والشاشرية إلى أن الإخراج أفضل وسنوذنا إلى أن الثلاث أفضل وبعض الحنوذلة يجعلون هذه الأفضلية من التي لا يجود التهاب بها فهذا لا يجود كل منهم ما ذهد إليه يتبناه لنفسه سواء حز عن نفسه أو عن غيره لكن الحقيقة إن الذين يذهبون اليوم نحجونا حجة بدل يرمونا من وراء جعل الحجة هذه حجة بدل حج بإطراض إلى أمر من أمرين يختلف تعيق أهد الأمرين بهذا الحاج يختلف اختلاف منذ ثاني فإذا أحسن نزلنا به فإذا نفتد إن, أن يحج حجة بدل ليفتك من هذه مساقاته للحجز عملي أراده أو كلفه لأن يحجي حجز لجل هذا إذا حسن يضمن به أما إلى أسان الجن وهذا طبعا خلاف الأصل أما الجنسان واصع هو يريد أن يقضي حجز لجل لأقل الثمن ليستفيد من ما معذاج من معاطي له تشاديث يعني الحجة أن يكون نفس الشعر تفريق بين من يفج عن نفسه ومن يفج عن غيره فهذا لا أصله هل من الوعى الثلاثة لا مستطيع نحن أن على الناس إلا أي معينا ولكن من الذي تفاجر لنا من هراسة الفتاد والسن المبين الفتاد هو أن حج التنفس أفضل الأنواع بلا شك ولا ريب بل هو واجب لمراجدات المتعلقة بمسج الحج. ولذلك يذكر أن من حجر عن ريبه فكما لو حج عن نفسه يجد أن على حجته حج التمسع على كل حال مع التنثير أيضا بشيء آخر يتعوق بحجة البدن وهو أن التوكسر في حج تبذل حتى صارت نوع من أمريع التجارة في هذا العصر هذا التوكسر لا أصدر الشرح نجد أن نعرف أن كل في إجبادة كلف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسه الوطنون فإذا ما قام أحدا بشيء من الزواجبات هذه عن غيره فهذا غير مصرح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا ذلك لآيات كثيرة من أشهرها قولي ربنا يا سوالك أسعالك وأن ليس من الإنسان إلا بصع وقل ومن يتذكى فإنما يتذكى للسرين ثمانا كما يرشأ في أصل هذه الإبادات فيها أصل الأمام لأن هذه الإبادات لا تفيد صاحبها شيئا كذا لم يسترم معها الإمام الصحيح. وهذا نعرض لذلك جميعا حيث قال الله عز وجل لإن أشرفت له وثم عاملت فلتكون من المساسرين فإذا آمن شخص ما إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك لم يفيد إيمان ولده والده والده شيئا إتواقا لأن هذا الذي ليطهر قلبه من أجرام الشرك والضلال إلا ما هو خاص به فوالده لا يستفيد لإيمان ولده شيئا كذلك إذا كان والد ووالد في دعوه لكن أحدهم هو صالح والآخر طالح فالصالح يصلي مثلا والطالح لا يصلي فإذا صلى أن يصلي سواء كان ورداً أو والداً لن يستفد من الآخر الذي لا يصلي وهكذا دوالي كل الترجات والمقاعدة ومن يتذكر فإنما يتذكر إلى سريك كل شأن جهارك من الشأن, الشأن الأمور النادية التي يقوى بها هذا الإنسان ويحيا إذا كان والد ولد هل هو هل ما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده بجسده و بقلبه الأفضلات هذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي يأكل لا يفيد نفسه غالبه شيئا نتقل او شيئا نتقل هكذا الشيء تماما في العجاجات وفي الساعات لذلك فخ عن بعض الثلاث وأظن عبد الله ابن عمر بن فطة قال له أنه قال لا يسلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد أفتتها <تصفيق> <تصفيق> <تكتش> قال ابن عمر لا يحج أحد عن أحد ولا يصمني أحد عن أحد فإذا حجت اللجل هذه فليس له أصد نظرهم أجد هذا من كلامنا الثالث ولكن نريد أن نبني دائرة حجت بدل في, في حدود المقصود التي جاء فيها الحجج، لكن أردنا نكتف بالفائدة. لا يصلح أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، إلا ما جاء به الناس. فمنهم في أي مول أو في أي جنس من الناس جاء. حجة صدر وأنها تشغل عنه فأول ما نجد من في سيزاج حبيث البقاري في تلك الخصانية التي فعلت بسولا صلى الله عليه وسلم يوم النهر في حجة وضاء قالت رسول الله إن أبي شيء كبير لا يثبت على الرحم وقد أبركتهم صلوبة الله الحج أتأهج عنه؟ قال عليه السلام هج عنه ثاني الحديث لا يجوز فهمه فهم مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساس جاء جواه فقد صلعتم أن المرأة تصف وكان أديها بشتات أولها أنه شايف كبير ثاني دارهم ذلك كما قالت لا يسلط على الوحظ يعني ما يستطيع أن يركب المعقب وأن يتاجع طريقه إلى غزلاء الحرم ليس مؤمنين وليقع الأمثالين وقد أدركته طريقة الحج أي فردة الحج يوم فردة شيء كبير لا يثبت على الرحل لأن فردة الحج سبقت في آخر حياتي عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأطول ولذلك تأخرت تأخرت حجة من صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر سنة من حياتي لا يقاس ولا ينحق رجل يدخر الحج وهو في عجل شبابه وعجل المال والفراغ والنشاز ولا يعوقه عن مبادل الحج إثياءه سوى شبابه جيّارته دايته وشلاهه لأهله وولاده وله ذلك من متع الحياة الدنيا. فليس له عذر. في تأثير الحج، إن يموت كهلاً بل شيخاً ولم يحج حج, حج الإسلام الثقل، ولا عبد الله كما ذكرنا، وطلبوا من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الصحراء والبنان مراعاة متساوية في سبيل الله في سبيل جارتهم وفي سبيل توصيل أمانيهم. كما في يموت كان يكون خلف أمور كثيرة يكون غنى من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاهه وقد غنثوا ماله كانت في اليوم أمثلين أو ثلاث ليرة يتمشوا مالك كانون رفض الفقير جرعاً هذه حج الزبل عن أجلنا لا يستفيد أحد شرعة من هذه الحجة مطبطة لا من يحج حج في جذل ومن لا يحج عنه وهو الوالد المتوفى آسي النبي ساسقا إلا منتسافرا لأن الله عز يبقى في الآية السابقة بذكر يطيله فالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله رميع يعلمين هذا من حج يمكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كثراً بالحج كثراً قلبياً اعتقادياً يمكن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك القراء ويمكن ونعيد بالله أن يكون ممكن للحج وأن أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم وعبط حجة ثم نجمع هذا حجاته وهنا شكل تظهر وارتباده عن دينه لا من هناك مظاهر تفسرها كما يتفسرها الكتاب مستشيقون أعزاء الدين لأنها مظاهر نظرية كتقدير محمد الأسود مثلا يرعى هناك تقصير المسلمين بسبب جهدهم بسبب عزم تربيته من تجمع المقاضرات والأوصار والدبان وإلاثره فرجع الله بالله وهو ماجم على ما طابقنا حج إليه حيث الله الحرام فهذا الذي مات غنيا ولن يحج حج الإسلام يمكن أن ليس كافرا بالحج ولكن يتساغنا فيه فإذا ما حج غيره عنه فما ي suffice لي الحج هو نفسك وقل فاسفا والحج كالصلاة إذا ما بها أولا ابتلاء من الله لعجابه كما قال بمدينة أيه من أحسن ولا ولم ونصوت لكي نستطيع لطاعة الله فهذا الناس ولم فسجد نفسه بالحج من العج ولن تتذكى مخصوه ومن يحجي الناس جميعا عنه ومن من عميه صالحا فمن يسره إذا حدث لجل في هذه الصورة لا بشرى مدتا ولا يجوز من حاج أن يأخر كمتة الحاجة إذا معرفة أنه يحجي عن هذه النوائج من الناس الذين واجب عليهم الحج يوقف طاعه ولم يكن منه انشوالا منهم للجنيا المرة الخدهمية وفت الزنجة بأوطاع نعم وفت الزنجة بأوطاع جرى الزنجة هذا الأب أن لا يحج وإن كان المسا... بهذه المفادة فيمكن أن يحج عنه هذه الصورة من صور الحجة لبدل المشروع صور ثاني إنه أي نشطة إنسان ما حتى أشوف على الموت بمرض أهم به على تفسيره؟ فكلمة إنسانا أن يحج عنه وعطاه النفطة فهذا يحج عنه لأنه إنه يستمرك لآخر حياته ما خاطره فهو لا يزال في دائرة التفليل وليس كذلك بعد الله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان من خطأ عمله إلا من ثلاث صدقة جالية أو علم التفعدي أو ولد صالح يدعونه فهذا من أيصا أن يحج عنه يحج عنه وهذا نوع من حجة بجل الأرى مشروع وعلى هذا يحمل حديث ابن عباد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نبي وهو يقول لديك اللهم عن شبر ما. فقال عليه الصلاة والسلام من شبر قال أخل لي أو قريب لي أخل لي أو قريب لي فاقر له عليه الصلاة على حجته عن هذا شغلنا ولكن بحكم يا الله والله لقد خاتراني لهذا الحديد ابن عباس او منجيله ان نضبط نقطة جواب الحاج عن شغلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت في هذه النقطة بادية، وعندما جئت أحد من الشرفاء أو من الأطهار من متى هذا معهم، سألت إلى هذه النقطة، إلى هذه النقطة، الرشوفان صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل من شو رواه، ويقول أن يقال أهل لي أو قريب لي، لا يصح أن يجيب المسؤول. نرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المشرد أنا إذا سألت الإنسان من سلوكه نبيان غلام من هذا الغلام فأجابني بهذا الجواب أكلي أو قريب الهي أنا بنفتقده إنه أكل شو نحن نقول الله مسي حتى ان نفترض الهوية قال الإنسان عنه إن من هو يعطي حبدي الجوار لأنه بعير حال وجود السحاج عنه ولا لا، لذلك لابد أن يكون جواب المسؤول من رسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا أن يقول هذا أبي أو أشي أو أمي أو أختي أو أي من أهله، أما هو قال هو أخلي الطرفين لي فهذا ليس من المسؤول من رسول مباشرة وإنما جاء من أحد الرواة هذا أن يضبط الجوار الصادر من رسول عن رسول عن السلاح وليسي فنحن لا نزال ولا نزال بحكمة أراضي الله ورد نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبهما ولكن قواعد الشريعة قمع هؤلاء المتساءل سائل أو يقول قائل فإذا في شيء دعا من المسلمين نقول لا لأن المخالِفَرَيَة ليس من ممكن الإنسان أن يصير فيها عين النمل. لسِيَنَ هذه الخلايا التي تَرَسَعَ فيها المتأثرين المستهدفين كانوا يقولون إذا قلنا المريض لا يمكن أن يحذّر وأنه يصير فيها تلك القواعد الشرايين الأصلية التي بعضها رُسَعَ عليها أبونا عز وجبه في كابك ونبينا سواسرة في سنة فيك فالبعد الآخر استنبطع العلماء فالآن هنا لن نعرف هين هذا الشخص فنحن نفترض أن يكون مثل والد المرأة الخطعية لن يستطيع الحج فحج عنه نفترض أنه عيصى بأن يحج عنه إذا اخترطناه ان شغل بالسيارة والدمان وهذا صعب تصور في زمن نظور رسالة كما من الصور كان ان التصور انه كان في زمن الرسول عن السلام مليتر في الصلاة لان الزمن هناك هو انت الزمن يوجد على هذه الارض كان نتصور إنسان تاريخ صلاة في الزرم الرسول عليه السلام ثم نتصور إنه يناس لابد من إجراء عملية إسقاط صلاة كما يفعل متأخرون أو تاريخ الحج عامدا متعامدا ونحج عن الحج البدل كما يتعاملون أيضا اليوم هذا صعب جدا أن نتصورون نذلك نتصور لشيء المطرون بالعمل وهو ذلك الوالد عاجز عن الحج شبرمه قد يكون مثله وقد يكون لم يستطع أن يحج السنة الأولى والسنة الثانية ثم عرض له المرض فتبارك الأمر فكلف قريبه أن يحج عنه فأما وهذا هو بيت تصيب من كل كلمة جاء الحج في وجه البليغ جدا فأرجو أن لا تورط بعد كم يهمل ويحج إلى بيت الله الخرام وإلى الصلاة في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام فيعتبر ذلك عمر ليحج يحجب المدل عن أين وكان كان لا يجب هذا وإنما يستودع فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين والصنفين والصادقين سأردوني أن صلى الله عليه الصلاة والسلام سأردونها أما غير ذلك سأردون أن يحج عنه لأجله لا يحج أحد أن أحد إلا ما ذل عليه الدين وقد عرفنا أنه ما نعاني إثنان ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه لا يتساهل فيلاحظ مثلا أي حد عن نفسه فقل إن أذن الحج لأقل إيش ما يصح به الحج لماذا يسهل الحج؟ مثلا حج الهراج هو يحج عن حج الهراج أي لا يأتي له بعمره أي قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق دخلت عمره في الحج لنقيامه ثم إنه لم يؤدي حق الثمن الذي يقضبه عن حجته هذا ما أردت تفسيره به لمناسبة الحج إلى بيت بنا أن يجعل الحاج حجسه تمتلئ ليس حج إفران، وكذلك لا يجعله كرانيا، وإن كان الحج كرانيا فيها العمر، لأن كرانيا واجه بين العمر والحج، ولكن حج إفران ليس فيها هذا الفصل بين العمر والحج الذي هو تمتلئ كما يقول القرآن. انا خلصت على عبدالعمرة الى الحج فما سيسر ان يهدي القرآن يلتقي مع الثبثة في ناحية ويختلف عنه في ناحية الأخرى يلتقي معه من حيث الجنع بين الحج والعمرة ويلتقي معه من حيث انه لا بد من هدي القرآن شئ من الصعود والمشاقة وضع الجوزان كما تعال يريد ان يكون يشر. ولا يريد أن يكون قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استذرت لما شفت الهدي ولا جعلتها جعلت عمره يعني أمر استمثته وابتا لأن مريض صلى الله عليه وسلم كان حجه فران لكنه كان فاستاق الهدي وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حج معه مقارنون مكتب فلا أن هؤلاء القارينين كانوا على نعيم منهم وهم الأقل من سافر الهدي كما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة والآخرون والأسرّون لم يسوقوا الهدي موسى كان لكن لم يشوفوا الهدي فأمره معلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القارينين تجلّ عن المسلمين لأنهم لم يسوقوا الهدي ان يسخوا كرامهم وحجهم يبرد الى عمره ولما تباطعوا عليه في اول امر قال لو استقبلت لو استقبلت من امني مستدر لما سبت الهديئ لما اجعلت الى عمره لاني يحفلهم على ان يسخوا حجهم وكرامهم الى عمره والناس فنقول لو لا امني سبحانه لتعالك مثل ما أمركم لذلك لا نوصح أيضا أحدا أن يحج قران لأمره لأمره لأمره حج قران ولو أن يجيه الأمر ولو أنه حطط قولنا السلام جاهلت الأمر في الحج إلى المقيامة وإلا أن يجيه أن نبي صلى الله عليه وسلم أمر اللين حج حج قران ولم يسوق الهدي ان يبسخوا حجه وقرامه الى عمره فنحن لو تصابوا الان انسان ينثل الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانا كأن ينكر غير النصاجه رأى رجلا قد حج حج قرام ولم يسك له به ماذا تظنون يقول له يقول له عليه السلام اجعلوا حجة العمره ولولا امي كتمرت من امي الى عارف الحديث ولذلك فنحن نستدني عليه السلام ما استطعنا الى عارف الحديث ولا نوصح بحاج ان يحج حجة قرام الا ان تصورنا حام ناجرة جدا خاصة في نفس هذه ساق الهدي معه على الاقل من ذو الحريطة يسوق الهدي يعني المواعش التي يريد الوحي بها لله إذا منها هذا شبه حيال بنسبة لذنبنا من تربية الإسماعية إن تصورنا هذه الصورة فلا يمنع من حجة فران لكن هذا لما كان أقرب إلى الحيال من الواقع لم يرشع أمان الحجاج إلا أن يسمى ذلك خير لهم وعيسر ومن هذا قدر وهنا شايد يقول إذا لم يستطع إنسان الحج وتغطي وهو غير مستطيع فهل السفاعة به توجد على الابن أن يحج على أبيه فجواب نعم وذلك صرية في حديث الخسنية حيث وصفت أباها لأنه أدركه الحج وهو شيء ثاني لا يستطع على الراحلة قالت حج عنه قال عليه السلام حج عنه وفي بعض الأحاديث أرأيك إن كان على أبيك ديني أفكنت تقديمه عنه قالت لا. قال عليه السلام فديني الله أحقا يقضى ولكن يجب الله ما جاء في السؤال بالحديث وفي السؤال هنا أي لا يستطيع الوالد لا يستطيع الحج بمعنى انه بالنسبة للهدي لما قرر الحج كان رجل مسلما فلا يستطيع الحج بالنسبة لما يمكن ان يسأل عن اليوم رجل يبلغ من السن بلغ سن يتوقف ولا يستطيع الحج إلا لفقدان المال. أو القوة الصحة أو أي سبب شاب جاب الحج أو لم يستطع الحج معنى لم يفرض عليه الحج هذا الإنسان مات ولم يفرض عليه الحج أي لم يستطع الحج وله ولد حتى لو كان امرأة وهو يستطيع الحج عليه الحج بدليل الحديث في حديث ثالث. هل يمكن للانسان ان يحج عن جده او جدته ؟ الجواب لا والذليل هو ما سبق من ان يحج عن ابيه الذي هو انصر به فكل ورقة كان احد الاخوان تقول الحق في البيت من الاجراء من اصحابه الذين يجعلون حسينهم البيت بلأ كمني لا أكثر فيه و ذلك حتى أصبح البيت بسجر عديدة من الاجراء المالية السكنية وسؤال هذه البيت يجعل حبيثة الحج هذا العام و ما هذه الحالة يعني اذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو الله من السؤال في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستجر له وهو مستعطي لذلك عليك فيحج أن يقول سلم الليل وأقعوا أرضه إذا كان مالي كانت فمن تقول كثين يزيد على أن هذا القول في مجال واسع للمناقشة لأن كثير الناس اليوم يقولون ما لي استفاعته لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة في, في عنده في استفاعته في الاستفاعات مثلا مستاجر بيهتها وغنية لكن الله عم نستنى البيت اللي عم يبنونه ياك وينك اللي يكون على البناء كما هو شرعي كما عموش عن بذلك نفس السؤال لأن جمعيات السكنية هي مش قائمة على أحكام شرعي فيها التعامل من ريبة وراء ذلك فالمهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسكين البيت الصحيحي بأي طريق وآخر شيء أن يرضيه وَلَوْمِ الْمَالِ فَإِذَا أَرْضَاهُ فَأَلِيَا لِمَا دِلَى الْحَجِ ما نعنى من استطاع إليه صديداً ما نوجد استطاع الزوار إما من نفت الله عز وجل وإبانه وحكمته في تشريعه أنه يأتي بألصاب لا يحددها لأن الحكمة تستطيع ترشها بغير تحديد ذلك الاختلاف والإستطاع للإنسان إلى آخر قد خال البعض تطريد أو تصريح الإستطاع لأنه من ملك الزادة والراحلة بل جعل ذلك بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك منه لا يستخدمه درئي صلى الله عليه وسلم لذلك الاسططاع فضط على إخواقها وكل إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعاً فهلاً ونحن هنا قد يبلغ لدنا قريباً من مين شهد يمكن يكون سين كل واحد بالاسططاعه وللاسططاعه آخر أمن الذي يستطيع نصولنا الاستطاعية كذا وكذا لا عندنا هذا كقول عن السبب سل قائماً فإن لم تستطع فقائماً فإن لم تستطع فعلى جنب أمن الذي يحكم لك أو عليك لأنك بمرض ألم بك لا تستطيع أن تسلي قائماً أو تستطيع أن تسلي قائماً لا أحد في عندك الله عز وجل وعند الذي تحكم بالإستطاعة أو بنفسها كذلك الإستطاعة المغطوعة في الآية قائمة الحج الله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. أما الحديث الذي يقول من ملت الزاداً وراحلة ثم لم يحج فالعمة إن شاء رعوديا أو مطرانيا أو مجلسيا فهذا حديث لا يصحفه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث بعيد مرفوع عنه فإننا صحة من كلام عمر بن خطف رضي الله عنه هذا صحة من كلام عمر موقوف عليه لنت مرفوع من الرسول عليه السلام ومع ذلك لا أحد من الفقهاء يستطيع أن يثبت قبل عمر هذا الصحيح عن هيريوثا على إطلاقه من ملك جادا وراهرة فإن هو ملك جادا وراهرة لكن مجرد ما يركب الراهري يرقب عنها هذا وجد الاستفاة التي شرط المشروف في الحصري. من شرط المشروط وجود الحجي طبعا لا ويجل على هذا وما يجل على هذا حديث البخاري عن الخضر بن عساس لما سألته الخسامية قالت إن أبي شيخ سبير لا أثرت على الرحل فسأهج عنه قال حجي عنه ماذا نقصه على الرحل حجي عنه لأنه غير مستطيع بجمال كلمة كلمة عمر لا يمكن ان هذا حاسة كما جاءت إلا بجمال ناصرة بها تتحقق الاستطاع المشروطة في الأعلى يا لساني هل قرض الحج على التراكي أم على الحور من علماء من جواج عمال الشهار قولنا المعروفات منهم ومنهم منهم من يقول بالصراقي ومنهم من يقول بالصورية وهذا القول الثاني هو الذي لا ينبغي أن يقال فيه، ذلك لأن عمر الإنسان لا يعرفه إلى الله عز وجل فهو غيره من جنة غيره فما يجري أن بالمرض الذي بسله لاجلا له ومزمنا فلا يستطيع الحج ويموت يوم يومه ويموت وهو حسن لأنه استطاع الحج في سنة من سن حياته ثم لم يحج لذلك ولا من باع احتياط على الإنسان أن يحسن فرص صحته وشبابه. فما له لا يسرق طريق رسالته او يخشى قهرا ما يسوي ولا يعص ولا يؤجل فتثبيتا لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من اراد الحج فل يعدل فانه اجلم المرضى فتقبل الله قد ينور على حج هذا المرض معروف في كل زمن لكنهم كانوا يحجون على جمالهم فالرسول عليه السلام يمثل المرض إلى هلائك المسلمين لأنهم قد يتعرضون لما من عادتهم أن يتعرضوا لمثله وهو بياع الضالب طاثرنا مرة إلى مكة طريق البر فكنا نجد بعض الإبن وبعد الجمال تلتاني في الصحراء فنسأل كنياب انا أن ببواني أن قد تعود الى اصحابها بعد شهور وقد لا تعودها وبالجمال تبع من اجهابك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام بين بيالة الابن وبين بيالة الارمي وبين فإذا وجد الإنسان ضارة من الغمم في الصحراء ليس مع أعراض وليس هناك حشيس أو كلا أو رهب مما لما حياة هذا الحياة فهل يجيب له أن يستفطها سيدنا سنانا السواء فمع أنه يسيد عن ضالة الإبل تصرف في الجواب بين ضالة الغمم وبين ظالة ابني وقال بالنسبة لظالة الغنان هي نتق قول أخيك قول الدئس أخيك عن مصاحبها قول الدئس أيضا بقية إِنَّ لَكَ أَوْلَ الزُّعْبَ الَّذِي أَشْتُوَ عَلَيْهَا معنا هذا الكلام من تسلوب الحكيم لاعرف خرية وآخيها إِنَّ أَعْلِ رَنَهَا تَبَثَمْكَ مِعْلَ المعروف فإن خرج صاحبها كان أحق بها وأهلها وإن لا تأي لك أما الجواب عن ذلك الجزء فقال أما لك ولها معها خصافها ونائها يعني في الكبير الكريس في بعض الصفاب الغزوات وما اضطر المجاهدون المسلمون الأولون إذا الماء وما وصلوا إليهم من منابعه اضطروا نوضحوا أبوه مشان يشفيه من الماء اللي أن أن ما من دخل في كولشيا الضخمة. فرسوع السلم أنت جايز قائم. أما ما قال لك كلامه فمنها ما هو في ساقها يعني في ولا يستطيع الزواج من يسوا عليها. وما هو هذا؟ وأيضا في كولشيا فهو يستطيع أن يعيش على العطش أيام و أيام طويلة. الشيء فرسوع السلم يصلي على العرب من أراضي الحجة. العجل أو الفاعل فإن هو قد يمرض المريض فتقبل الله لوالك يجب الحج أو لهذا الحديث الذي ذكرناه والناوع والمسنين صار من الحالات التي تقول زين الحج والذي صل الله تبارك وتعالى كثيراً والخير إلى ما من ربكم وجمد من عرض الله والعلم عدة من الاستثنين داري اذا مغفركم هم نظار مهدوس داري اذا اعمال مستبون بها مغفرة الله عز وجل ولو في بالفورية ما طرد الله عز وجل فالخطي ما طرعه السياء الأول عن طرح النصار الذي لا الذي لا يؤذر عن الخبر وهذا صار فان درمان يكفي بحجته قل زياده ايه ما يكتر فرعان نزل صابعنا بمسكي بجهة ايه معنى الحج وانما كما بعثنا بالدرس الماضي ربنا انزياد ربط قرطية الحج بالكفاعة دلنا على الناس حب البيت من صلاة الله علينا. الله هو صاحي الحب أغر النصاب إذا تأخذ تعليم. أما النصاب لأني تبني من المال. هنا تبتل القضية إذا كان الإنسان اليوم مثلا الوثاء أنه ينسر اليوم. هو الذي إذا توقفر وسيل المال والسائل المكلب لجلال الحاج كل سفر إما بالسيارة وإما بالسيارة كان منذ سنين أيضا الظاقرة لماذا في الظاقرة لأنه أعطى الزائد في العين دوراً إذن بقى عندنا وسيل السيارة أو السيارة فالسيارة إذا نجد السفر عليها أرخص قليلاً من للسيارة قال لي باستفاعته ببضل رساده واني انتبه السيارة يوم خيار من مصر بعضا مثلا مثلا مثلا مثلا اي وعنده رحو ألف ميارة هذا معناه على حد تعبير السائر يلت النساط ويجب عليني حافظه وليه دريري يتكلم ان راجي يكون معه معا احتياطي مشان يتفضل فيه لما تفضل في قناة المساكين نعم اجدى بلسكة يكون بمن تعوله اجدى بلسكة تقلقها من هذا الواجه تحج يجي الفريضة إذا كانت أجوان سياتيه زيادة بها لكنها تأخر الحج لأمناه دخل الواجه زيادة أمور الصابقة المظلوث أجوه سيجي في سيارة رابة ويابن من ميكور أخ من بعد رسول التكاليف ماريخي ومع الزواج من ثلاثة ورأة رجل قليل تعيش هنا في صلاة وقت في الجحالات قد التعينجة على لبلدة وقال مما تنفقته اشفاظ ما تسلط من الاشياء رفيصة المراجونة ثم قال النار على الناس تجل بيت من سفاء وعلى الثلاث من شخص الى اخر انسان يعيش حياة من هنا نستطيع شاكر بكل سهولة ويقول من هناك كميروناك ويقول خبز هناك لا يوجد هنا. خبز بالقمع ما يستهيد لأغلى أسمان ما يجيبه هناك ويقول خبز بالقمع آه يجيبه نحن وإلا الحياة طبعا ركيعة فيها نطاعية فيها أحتاج لنا فقط أكثر من ذلك إذن ليس هنا تحديد كل الإنسان في حدود حياة الشخصية أما أي من يحدل إذا كان الدنيا المحدود عند محدد الزواج أما الحاج الجواب هذا أيضا يستمره خلاف العشقاء إذا كان هنا الشاب فيه عند في الشباب وعند طواقاء في الزواج فهذا يقال له تزوج هنا الحلال أحسن ما تزوج في طريقه فإنه الله الحرام بالحرام إن كان آخر ما عنده الخرارة إما طبيعاً وإما فكرياً وما عنده وهو يعلم المسجي أنه هو حد وحزي وما قال عليه الحرام لم يسفق ولم يسفق ظلم يركض أرضاً لذنود نصوم ولذنود نصوم لذنود نصوم فهو يوم سيدي هذا النظام السدود عليه من الحج وينا ذكرنا الماضي من أراغة الحجة فليعجل فقد يجرى المرنود وفكرنا الطاقة